قال طيب يمكن أتعب نفسي وبعدين الله ما يتقبل مني أخي ما هو بشغلك يتقبل لما يتقبل أنت عليك أنك تبذل العبادة والقبول عند الكريم عز وجل نقول طيب ليش ما تتصدق بريلين على هالنسان الضعيف قال طيب وإن كان تصدقت وبعدين الله ما تقبل وراحت فلوسي بلاش يأخي يا لا تشغل نفسك به يتقبل أو ما يتقبل لا تشغل نفسك أنت عليك أنك تقدم العمل وأنت تتعامل مع ربي الكريم كذلك الدعاء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 إذن الدعاء بحد ذات عباده من العبادات، سواء السجيب إلا ما تجيب هو عبادة سجلك. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوه إلا اعطاه أحد ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني يقول: اللهم اشفي ولد المريض فيشفى، اللهم اقض ديني فيقضى قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه من الشر بدعاء، يعني واحد قال: اللهم اشفي ولد المريض. اللهم فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء ويكون هناك قدر نازل بموت الولد مثلا فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القدر بالبلاء فلا يصل الى السماء فيشفى الولد ولا القدر ينزل الى الارض فيموت الولد يقول صلى الله عليه وسلم فيعتركان او يعتليجان الى يوم القيامة فتجد الداعي احيانا يقول يا اخي انا صار لسبوعين ادعو ولا نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك لكنك ما تدري الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو لمات تولدك أو واحد يقول اللهم اقضي ديني بعدين يقولنا بعد سبعين أو ثلاثة يا أخي صار لشهر أقول اللهم اقضي ديني ولا نفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت ما تدري لو أنك تفقه لعلمت أن الدعاء ينفعك ربما لو لم تدعو لزاد البلاء يمكن يروح صاحب الدين ويشتكيك في عملك أو يأتي ويحرجك عند, عند والدك ولا يروح يشتكيك في الشرطة ولا في الحقوق المدنية ويتعبك فالدعاء ينفعك وإن لم تعلم الدعاء يكف الله تعالى عنه بلاء أنت لا تعلم أنه بينزل عليك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 مدام الدعاء يا كذا أو كذا أو كذا إذن نكثر فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر الله يغضب إن تركت سؤالك وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسأل بني آدم حاجة وصل الذي أبوابه لا تحجب أنت أنزل الدعاء بالله تعالى وابشر بالخير الحالة الثالثة مسألة الثالثة مسألة الدعاء لا تستعجل إجابة دعائك بعض الناس يدعو مثلا ولده مريد تجي عنده في المستشفى تقول له طيب ادعو الله ان يشفي ولدك قال لي اخي لنا شهر ندعي والله ما استجاب طيب وانت على كيفك يستجيب الله ولا ما يستجيب على كيفك تبغى تدعو الضحاو يستجيب قبل الذن الظهر لا تستعجل إجابة دعائك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء انتبه تصلها ل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 نبي يدعو ونبي يؤمن ايش اعظم من هذا رفع يديه موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم قلهر امين واشدد على قلوبهم قلهر امين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قلهر امين ارتفعت الدعوات للسماء فإذا الداعي نبي وإذا الذي يؤمن نبي وإذا المدعو عليه مو بواحد متعاطي مخدرات ولا يشرب مسكرات ولا مرتشي ولا عاقل والديه ولا واقع في فاحشة ولا واحد قال أنا ولي ولا نبي ولا ملك ولا إله لا فإذا المدعو عليه رجل قال أنا ربكم الأعلى حتى بليس ما قاله فإذا بالله تعالى يقول في الآية اللي بعدها على طول قد أجيبت دعوتكما على طول الدعاء ارتفع وجت الإجابة قد أجيبت دعوتكما السؤال يا جماعة تدرون متى رأى موسى الإجابة متى فعل الإجابة رآها متحققة تدرون يقول ابن كثير في التفسير ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد أربعين سنة